شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلنا نارا حامية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 فيُعذِّبُهُ اللَّهُ العذابَ الأكبر إن إلينا يابهم ثم إن علينا حسابهم